حطمت قطعة جبن تزن 2.2 كيلوغرام الرقم القياسي لأغلى أنواع الجبن على الإطلاق بعد بيعها بمزاد علنيا ب30 ألف دولار.